هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمرنا ربنا جل وعلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بطاعته في كل صغيرة وكبيرة وعلق طاعته على طاعة الله تعالى فلا يدعي أحد أنه يطيع الله إلا إذا أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المولى عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله فلا تتم, الطاعة إلا بطاعة فلا تتم طاعة الله جل وعلا إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المولى عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذا عمر من ربنا جل وعلا أننا نطيع الرسول ونأتي بكل ما أتانا به بقدر استطاعتنا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا جملتان مختصرتان تدل على طاعه الله جل وعلا وكذلك علق الله جل وعلا محبته على طاعه الرسول جل صلى الله عليه وسلم فقال الله جل وعلا قل اي قل لهم يا محمد قل لاولئك الذين يدعون قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فهذه ايها الاخوه ايه ربنا جل وعلا يدلنا بها على كل خير ومحبه الله جل وعلا لا تتم الا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك مغفره الذنوب لا تاتي الا باتباع النبي في الصغيره والكبيره وكذلك لا يتم الإيمان إلا بتحكيمه صلى الله عليه وسلم يقول المولى عز وجل فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك لا يؤمنون أي لا يتم إيمانهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما هكذا أيها الاخوه ينبغي علينا أن نفهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك وقت التنازع وكثير ما يتنازع الناس في سنة بينه وكثير من الناس من يجهل السنة فتجده يتنازع مع, مع الآخرين وماذا علينا وما الذي ينبغي علينا عند التنازع ينبغي علينا أن نلتفت إلى قول الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول هكذا ينبغي علينا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول لا نرده للشهوة ولا إلى العادات ولكن نرده إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا لم نفعل ذلك ماذا قال جل وعلا عن الذين ينحون كتاب الله وسنة رسوله ولا يتحاكمون إليها عند التنازع يقول المولى عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين وهنا أيها الاخوه تحذير من ربنا جل وعلا تحذير أيما تحذير يقول المولى عز وجل عن الذين يخالفون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فليحذر وهذا تحذير ليس من أمير وليس من وزير وليس من مدير وإنما هو من رب العالمين جل وعلا فليحذر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم. فكل إنسان منا أيها الاخوه ينظر لنفسه هل أنت ممن يتبع ويحكم ويرضى بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور فأبشر ورب الكعبة بكل خير وإن كنت ممن يخالفون فاحذر مما حذرك الله جل وعلا منه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنه أو يصيبهم عذاب أليم أقول أيها الإخوة السعادة كل السعادة باتباع كتاب ربنا جل وعلا واتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا إله غيره ما شقيت الأمة ولا تمزقت ولا تفرقت ولا فشت فيها الأوجاع إلا بعدما تركوا سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد حديث العرباض بن سارية حديث طويل عجيب يقول فيه العرباض رضي الله عنه وأرضاه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغه درفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال عليكم بالسمع والطاعة عليكم بكتاب الله وسنة والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عظوا عليها بالنواجد وياكم وعياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار او كما قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا سنرى جماعات متشتته وسنرى احزاب متفرقه وسنرى سنرى امور تختلف على كثير من الناس ما هو الواجب علينا في الاختلاف فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد واياكم ومحدثات الأمور هكذا أيها الإخوة ينبغي علينا أن نفهم أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وهنا أيها الإخوة تحذير شديد لمن يسمع عن سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم يردها وما أكثر الناس في هذه الأيام يردون سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول هذه سنة ما هي فرض وهكذا حاله كل ما قلت له شيء كل ما قلت له هذا فعل النبي هذا أمر النبي هذا حث النبي هكذا بل أمرنا النبي قال هذه سنة علينا بكتاب الله فقط وهذا لا شك أيها الاخوه أنه انحراف عن المنهج الصحيح مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها شر عظيم رجل كان يأكل بيده الشمال وما أكثر الذين يأكلون ويشربون بأيديهم الشمال كان يأكل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك فقال لا أستطيع ما منعه إلا الكبر فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم لا استطعت يقول فما رفع يده إلى فاح شلت يده مباشرة لماذا؟ لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلنحذر أيها الاخوه أشد الحذر ولنعلم أن الجنة مرتبطة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأن لذلك الحديث وهذه والله الذي لا إله غيره إنها بشارة عظيمة وهي بشارة خاصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام كل امتي يدخلون الجنة وابشروا يا أمة محمد ابشروا والله بهذه البشارة أنتم من أمة محمد نعم أليس ذا كذلك؟ فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى قال كل امتي يدخلون الجنة إلا واحد إلا من ابى فقط الذي لا يريد دخول الجنة هو الذي لن يدخلها أما الذي يريد أن يدخل الجنة فسوف يدخلها بإذن الله ما هو الطريق وما هو السبيل إلى ذلك كل امتي يدخلون الجنة إلا من ابى قيل ومن يابا. من هذا المجنون من هذا السفيه الذي أبى دخول الجنة قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى فانظر لنفسك أيها المسكين انظر لنفسك أنت ممن أطاع الرسول فأبشر ورب الكعبة بجنة عرضها السماوات والارض وابشر برضى الله وبالعيش بسعادة في الدنيا ونعيم في الاخره وإن أبيت دخول الجنة فما لك إلا النار والعياذ بالله فعلينا أيها الاخوه أن نستن سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلينا أيها الإخوة أن نبحث عن سنة المصطفى إذا جاءنا أحد وقال هذه سنة المصطفى قلنا على العين والراس. وإذا قال هذا الأمر نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم فلنبتعد منه ولنحذر منه أيها الاخوه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من يتبعون سنة نبيهم حدوا القذة بالقذة وأسأله جل وعلا أن يردنا إلى ديننا ردًا جميلًا اللهم, اللهم شرح صدورنا للإيمان اللهم شرح صدورنا للإيمان اللهم شرح صدورنا للإيمان اللهم ردنا إلى ديننا ردًا جميلًا اللهم ردنا إلى ديننا ردًا جميلًا اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وارفع كلمة الحق على العالمين اللهم آمن روعاتنا اللهم امن روعاتنا اللهم امن روعاتنا واستر عوراتنا وامننا في دورنا وديارنا يا رب العالمين اللهم اهد ولات امورنا اللهم اهد ولات أمورنا. امورنا اللهم اهدهم لتطبيق شرعك فينا يا رب العالمين اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحه التي تدلهم على كل خير اللهم اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اللهم اغث القلوب بطاعتك اللهم انصر اخواننا المجاهدين الصادقين في كل مكان اللهم انصرهم في الشيشان اللهم انصرهم في الشيشان اللهم انصرهم في الشيشان يا عزيز يا قوي ويا يا حمتي يا ذا الجحش الكريم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هم الا فرجته ولا دينا الا سددته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا أسيرا إلا فككته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاة